الموافق انا في كتاب في الحمد رب العالمين ولا على الظالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فإن على المرء ان يهتم بالصلاه لأن أمرها عظيم ومكانتها كبيره وان يخلص العباده لله وحده لا شريك له وان يتبرأ مما سوى الله كائنا من كان وان يؤمن ويعتقد انه سبحانه هو المعبود بالحق وما من دونه فهو باطل فهذا هو معنى لا اله الا الله لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل في سوره الحج ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي سوره لقمان قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وقال سبحانه وقد ربك الا تعبدوا إلا اياه وقال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين وقال تعالى وما امرو الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء هذا الأساس العظيم هو اصل دين الإسلام وهو أول شيء يدخل به العبد في دين الله الإسلام ثم يلي هذه الشهاده الشهاده بان محمدا رسول الله هاتان الشهادتان وما اصل الدين لا يصح دين بدونهما احداهما لا تغني عن الاخرى هذا الشيخ يعني المحاضره في الصلاه واهميتها لكن الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ العلامه السني السلفي الموحد ناصر التوحيد لا يستطيع أن يترك الكلام في التوحيد ولا بد أن يتكلم في التوحيد وهذا سبحان الله هذا بحسب ما يتمكن من قلب المراه ان تجد التافه لا يستطيع ان يترك التفاهه تجد الضال لا بد ان يدخل في اي شيء الضلالة تجد على سبيل المثال خطباء ودعاة الإخوان المفلسين لا يستطيعون أن يتكلموا في باب من الابواب تقريبا الا وادخلوا فيه شيئا من ضلالهم التمييعي التضيعي اليس كذلك كذلك الشيخ العلامه النباز رحمه الله إذا تكلم في أي موضوع فإنك تجد أن الخارج على لسانه ما هو متمكن من قلبه والله حسيبه رحمه الله تعالى على وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العباده له فاتخذ هذا قدوه لك من أهل هذا الزمان في هذا الباب اتخذ هذا العالم قدوه لك من اهل هذا الزمان في هذا الباب اعني في باب الدعوه الى التوحيد وكن حريصا على الدعوه إلى التوحيد في كل وقت وفي كل باب بلسانك وبي بمالك وبقلمك وبكل ما تستطيع لله رب العالمين مخلصا لله تدعو لله تدعو إلى الله تدعو إلى اخلاص العباده لله مخلصا في هذا لله لا تستدعو الى نفسك ولا الى مصلحه شخصيه بعض الناس إذا دعا إلى الله إنما يدعو إلى نفسه انما دعوته ينبغي ان تكون لله وفي الله وفي سبيل الله قال هذا لأ نعم لا بد منهما فبعد بعض ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منهما فلا إسلام إلا بتوحيد الله طبعا هنا ايضا قبل ما النبي صلى الله عليه واله وسلم كان الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام مبشرين بمحمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما زالت تلك البشارات منقوله فيما هو متبق من كتب توارثها اليهود ومن بعدهم النصارى على ما كان فيها من التحريف والتزييف بل ما جعل الأصول تذهب تماما حتى في الأصول التي جعلوها هم اصولا وعوضت وتعوضوا بها عن تلك الأصول الاصيله عن الانجيلي مثلا المنزل على عيسى بن عليه الصلاه والسلام هذه الكتب الدخيله التي تعوضوا بها عن الاصول الاصيله نقلوا فيها ما نقلوا من تلك الأصول ومن تلك المنقولات البشارات بالرسول صلى الله عليه, عليه وسلم فلا اسلام الا بتوحيد الله ولا اسلام الا بالايمان بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اسلام الا بتوحيد الله ولكن كيف الاهتمام بتوحيد الله ها يقولون وزاره الاوقاف الان تقول الخطبة الجمعه كذا وعن هل هناك اهتمام كما ينبغي بمعنى لا اله الا الله دعونا نتكلم لا اله الا الله هل عرف المسلمون معناها كما ينبغي كما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حتى لا يقول قائل عنا إننا متشددون او اننا متعمقون او اننا متنطعون واننا نتم بالقشور ونترك اللباب او اننا لا لا لا, لا. ندرس لا اله الا الله ماذا يعرف عنها كثير من شباب المسلمين الذين يرقصون في الشوارع والميادين ماذا يعرفون عن لا اله الا الله ماذا يعرف كثير من الساسه والقاده ماذا يعرف كثير من الاساتذه والدكاتره في الجامعات وفي ماذا يعرفون عن لا اله الا الله عنا معنى لا اله الا الله اما الذي يعرفه جيدا وأما الذي يدرك جيدا فهو الصراع على الدنيا التقاتل على الدنيا الاختلاف حول 100 جنيه واخراج الاسلحه لأجل عشرين جنيها هذا هذا الذي يعرفه كثير من الناس ويتقنون ويتقنون الكلام حوله وتجد الشاب التافه يتكلم حول الأمور التافهه وحول اهتمامه بتقنيات وإكسسوارات الجوالات والمحمولات والموبايلات واجهزه الحاسوب وايذهب لاجلها ويرجع من غير ان يئوب او يتوب وتجد في النهاية الأمر عنده خرابا يبابا ويتبين له ما يتبين يوم يجد الماء سرابا ولكن ماذا يجدي عليه سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله فلا اله الا الله منشغل عنه منشغل عنه بل صار كثير من الناس من ابعد الناس عن فهم مدلولها وعن الاستقامه على ما تدل عليه ولا حول ولا قوه الا بالله اذا يقول فلو أن انسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويعبد الله بكل العبادات اذا هذا في الكلام على الإيمان بأن اذا قال ولا يصح ولا إسلام إلا بالايمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلو ان انسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويعبد الله بكل العبادات ولكنه لم يمن بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ما بعثه الله فإنه يكون بذلك كافرا بل من أكثر الناس عند جميع اهل العلم ولو انه شهد ان محمدا رسول الله وصدق وعمل كل شيء الا انه يشرك بالله يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي او صنم أو شجر أو حجر أو جن أو كوكب صار بذلك كافرا ضالا ولو قال إن محمد رسول الله فلا بد من الإيمان بهما ما لا بد من توحيد الله والاخلاص له ومن الدلائل على غربه التوحيد وعظم الجهل به كما ذكرت مرارا أن الناس لن يجدون شجره هنا في طرف الجسر السويس عند موقف العاشر من رمضان يجدون شجره يقولون هذه شجرة المباركه ولا ادري ماذا قالوا عنها فصار الناس يذهبون اليها ويتوافدون عليها يتبركون بها صحيح ويصرفون اليها ما يصرفون فصار في القاهره وفي أم الدنيا وفي عاصمه الأزهر الشريف وفي الكلام الذي قد تسمعه فتجده مما يخيب وما إلى ذلك تجد ماذا شجرة تقصد وقد تحبد. شجره تقصدها قد تعبد شجره تقصدها ولا حول ولا قوه الا بالله هات لا يقول قائل انتم تتكلمون الطين ملك ونبي وصنم شجر حجر جني كوكب من يعبد الاصنام الآن؟ واحد من الضلال كان عميدا لكليه اصول الدين وقد مات قبل مدة اسمه عبد المعطي اليومي يقول يسالونه عن الاصنام فيقل باجتهاد المتواضع اقول هذا كان في اول الاسلام عندما كانت تخاف الفتنه الان لا فتنه لا تخشى فتنه من, من الذي سيشرك ويعبد الاصنام العقائد مستقرة تقول له لكن هناك ناس يعني قالوا إنهم التحقوا بعباده الاصنام امرأة وحكيت لكم قصتها من قبل نشات في مصر والنيل رواها وكان الخير جواها ثم ذهبت الى حيث ذهبت إلى أستراليا وذهبت تمشي مع البوذيين صارت بوذية صارت بوذية مصرية في أستراليا تحولت وصارت بوذية بوذية تتحول هذه يعني ايش هل بوذية عن سبا اقبح من السب ان الصوال المصريون كانوا يشتموا بعضهم بعضا بالايش بال بالشتائم الدينية اذا رد ان يسب شخص يقول هذا يا ابن الرافضي يعني يا ابن الرافضي او يا ابن من القلندريه الباطنيه الصوفية اصحابي امور سيئه والشيخ الإسلام ابن تيميه فتوى وكلام حوله فانت هذا قرندلي والقلندري ولا وال... والرفض و... هذا كذلك اذا اردت في الشتاء المعاصر يقول يا ابن البوذيه ولكن هذا وهذا رميوم بالكفر رميوم بالكفر والعياذ بالله كلها العقائد مستقره ولا أحد الآن سيعبد الاصنام ولماذا الحرص على الاصنام حتى شكلها مما يعني يقلق قلوب الموحدين اليس كذلك انا سال الموحدين هنا إذا رايتم الاصنام كيف تجدون في قلوبكم فهمت هذا ماذا تجد انت ولا بد من الايمان بان محمد الرسول الله بعثه الله إلى الثقلين إلى الجن والإنس وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه خاصة لكن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بعثه الله إلى الناس كافة إلى العربي والعجم الى الجن والانس إلى الذكور والاناث إلى الاغنياء والفقراء إلى الحكام والمحكومين كلهم داخلون في رسالته صلى الله عليه وعلى وسلم فمن اجاب هذه الدعوه التي جاء بها وانقاد لها وامن بها دخل الجنه ومن استكبر دخل النار قال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده وقال صلى الله عليه وعلى وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا ونصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالله الذي ارسلت به الا كان من أهل النار وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامه قال الله عز وجل قل يا ايها الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقال سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاه فهي التي تلي هاتين الشهادتين وهي الركن الاعظم بعد هاتين الشهادتين فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع جاء في مسند احمد باسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر الصلاه يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجا وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف قال بعض الائمه في هذا إنما يحشر من أضاء الصلاه مع هؤلاء الصناديد من الكفره الاشقياء فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف لكونه شابههم والإنسان مع من شابهه قال تعالى أحشر الذين ظلموا ازواجهم يعني اشباهم ونظارهم ليس المراد يعني كثير من الناس قد يكون زوجه شبيها له ونظيرا فهمت ولكن ان احشر الذين ظلموا ازواجهم يعني من يكونون معهم ازواجه من يقارنون بهم فهمت هذا فالمراء يقول يعني اشباههم ونظائرهم فمن كانت علته الرياسه حتى ترك الصلاح حشر مع فرعون لان فرعون حمله ما هو فيه من الملك على التكبر وعادى موسى عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك فصار من الاشقياء الذين باعوا بالخساره وصاروا إلى النار قال تعالى ادخلوا ال فرعون اشد العذاب نعوذ بالله من ذلك ومن ومن حملته وظيفته أو وزارته على التخلف عن الصلاه صار شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك فان تركها, فإن تركها من أجل المال والشهوات والنعم شبه قارون الذي اعطاه الله المال العظيم فاستكبر وطغى حتى خسف خسف الله به الأرض و ب داره فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار اما ان شغله عن الصلاه عن حق الله البيع والشراء والمعاملات والمكاسب الدنيويه فإنه يكون شبيها ب ابي ابن خلف تاجر اهل مكه فيحشر معه إلى النار نسأل الله العافية من الكفرة واعمالهم وبعض الناس يعند ادنى شيء يترك الصلاه لو مشاهدة مباراة مباراة هي يشاهدها يترك الصغماء المباراة تستمر مع التعليقات وما إلى ذلك ما بين المغرب والعشاء وخصوصا كاس العالم لا ادري بدا في هذه الايام اليس كذلك؟ اليس بدا المهم كاس العالم في هذه الايام الناس لاجله يستيقظون من المنام حتى لو هو في اين قاموا هذا العامل فمع اختلاف التوقيتات يقول يقيمون في البرازيل إذا مباراة في الليل في الساعه الثالثه ليلا يستيقظون اجل المباراه لا في في في العاشره صباحا يتركون الاعمال يجلسون في الواحده ظهرا يجلسون يترك كل شيء لاجله مشاهدة المباراه وماذا سيحقق من وراء مشاهدة المباراه لكن لا ادنى عارض لا شيء يترك الصلاه جاءه ضيف يترك الصلاه جاءه سباك أو كهربائي يصلح له في المنزل يترك لأجله الصلاه عرض له اي عارض لاجله يترك الصلاه عرفت هذا لاجل هذا العارض العارض يترك الصلاة ولا مبالاه ولا حول ولا قوه الا بالله بعض الناس ليس عنده لا عارض ولا شيء ولا أمر ولا شان ولكن يترك الصلاة هكذا فهمت هذا يعني ايش كمان يعبر بعض الناس بالعاميه تناح هكذا او زي تفقول بالعربية وقاح يجي هكذا ما جالس شاب في ال20 في ال25 في كذا وجالس لا يصنع شيئا لا يفعل شيئا لا يشتغل بشيء لكن هاكذا فهمت والعياد عتل جواظ جعضري يعني لا اريد ان اقول باغل لان الباغل احسن منه والله هذا هذا نموذج موجود موجود في كثير من الاماكن وكثير من الناس تجد بعضهم يقفوا في الشوارع صائعا ضائعا بالساعات والايام بعضهم يعني يصل الايام والليالي واقفا في الشارع ولا يتجه للصلاه ولا شيء ولا يعني حقيقي لكن هو هكذا وما اكثر امثال هؤلاء أنا انا اتكلم في هنا في مصر في الذين نراهم موجود هذا او ليس موجودا موجود وبكثره خصوصا في الاحياء الشعبية موجود بكثره اولئك الجعاظره الجواظون المستكبرون المنحطون الحقيرون كثيرون ولا يصلون ولو هذا عنوان فساد عم امرهم الذي لا تراه يصلي لا ترجو خيره لا ترجو خيره وهو لا يصلي الذي لا يصلي لا تحسن به الظن في مقامات تحسين الظن لا تحسن به الظن الذي لا يصلي الذي لا يصلي يكون اعظم الخيانه أن انت تتوقع منه اسوء ما يكون في المال يخون في النساء يخون في اي باب يخون ان استطاع حتى لو تليته باخنا او قريب لك لا يصلي احطط احتط معه واحترز منه بدوني أن تتصرف تصرفا يعني لا ينبغي انت عليك ان تدعوه وان تترفق به ولكن احطمه واحترز منه بحتاس تفهمت الله المستعان نسال الله العافية من الكفرة واعماله وهذا هذا الذي يترك الصلاه ومنتبه إلى هذا المصير منتبه إلى هذا المصير انه قد يهلكه الله في أي لحظه وياخذه ويريح منه الناس ثم يلقى الله ويكون محشورا مع امثال هؤلاء فامر عظيم والمقصود ان امر الصلاه عظيم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال رأس الامر الإسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح وهذا عزاه غير واحد الى ابي داوود ولكن لم يطلع عليه في أبي داوود كما ذكر غير واحد لم يعثر عليه في سنن ابي داوود كما ذكر غير واحد بل هو عند غير ابي داود وصححه الالباني وعن مريده وهو ابن الحصيب رضي الله عنه وخرج مسلم هذا عن مريده هذا السابق وخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فالامر عظيم وخطير جدا اذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول ولا قوه إلا بالله فقد كثر المتخلفون عن الصلاه والمتساهلون بادائها في الجماعة فنسأل الله لنا وللجميع المسلمين الهدايه والله جل وعلا اوسع النعم وأكثر الخيرات ولكن ابن آدم مثل ما قال الله عز وجل او مثل ما قال الله جل وعلا قلنا ان كلا ان الانسان لا يطغى اغراه استغنى ادى الله النعمه واوسع الخير فقبلها الكثير من الناس من الاصيان والكفران نعوذ بالله من ذلك فالواجب الحذر والواجب التبليغ اذا الله تعالى انعم بنعم كثيره بعض الناس يبتلى بأن الله يمهله ويعتبره يعني لا يعاجله بعقوبات لا يعاجله بعقوبات بل عنده الشر والسوء الفساد وهو يرى نفسه صحيح المعافى بل يزداد مع الايام خيرا شخص يعذب لا يغفر يترك الصلاه يغفر بالله تصدر منه مقالات كفرية ومع هذا هو مع الايام لا يزداد إلا ثراء لا يزداد الا مالا ولا يجد مرضا ولا الما ولا شيئا يكون على أحسن حال فهمت هذا باعتبار ان هناك وحتى لو عنده بلايا ورزايا في بدنه أو في كذا هذا فضلا عن دينه, دينه مختل دينه مختل لكن في في بدنه في حياته الشيطان يلهيه عنه حتى لا يشعر بالحزن بسببها فتجده يعيش ولا يبالي بشيء فيطغى ويكفر ويتعدى يصل الأمر ببعض الناس في بعض البلاد وهم في الاصل كانوا مسلمين وينتسبون للاسلام تمردا على الله الحادا اعتداء كذا يموت الميت ويجتمعون حول الميت وهم الحدهون وهم كافرون وهم منحرفون يشغلون بجوارهم الموسيقى نعمل ليسوا شاطوا تشغيل القران على النحو المعروف في البيوت بدعه هذا الطريقه يشغلون القرآن على طاقه هم عرفوا ان عموم الناس يشغلون القران هم ماذا يشغلون ها موسيقى الميت يميت وجواره موجود ويشغلون الموسيقى بجواره فالواجب الحذر والواجب التبليغ طبعا بعض الناس ويبداوا في ترك الصلاه تكاسلا فإذا ما ترك الصلاة تكاسلة طبعا عند بعض اهل العلم ان هذا قد ذهب ايمانه وعند بعض اهل العلم أن ايمانه صار اضعف ما يكون يوشك أن يزول اليس كذلك فالشيطان يتلبس به حتى ينقله من مجرد ترك للصلاة على سبيل التكاسل الى تركها على سبيل الجحود والاعتقاد يعني يبدأ يترك الصلاه تكاسلا ثم مع هذا الذي يترك الصلاه تكاسلا قد يبتليه الله بان الأمور كلها تسود في وجهه وتضيق الامور عليه ولا يجد خيرا ولا سعادة في حياته اليس كذلك بعضنا بعض الناس يترك الصلاه يعطى مالا يعطى دنيا يعطى جاها يعطى خيرا يعطى اقصى ها فيطغى ويقول انا ام تركت الصلاه عادي والامور عادي أنتم الذين تتصورون بخلاف شخص مؤمن بخلاف مؤمن نظر نظرة محرمة استدار بعد النظره المحرمه فان جرح راسه في جدار صحيح قال كلمة المحرمه ما فرغ منها إلا وقد جاءت زلطه طائشه اصابته في راسه فليس كذلك هذا, الـ هذا, الـ هذا يفرح بنعمه الله عليه والا فالثاني يفعل الموبقات ويرتكب الكبائر والمحرمات بل ينطق بالشركيات والكفريات ومع هذا فهو ممهل ويملى له ويترك طبعا نحن كلنا ينبغي ان ان نخاف ان نكون من الممهلين إذا كنا يعني اصحاب ذنوب وأصحاب اسيان واصحاب تقصير واصحاب تفريط وأصحاب, وأصحاب واصحاب واصحاب ومع هذا لا تجد أنك تعاقب وتجد أن الله يعفو عنك وتجد انك قد تعيش حياه ها شخص يقول لا لا لا الحمد لله اني لست كذا انه الحمد لله النكد في صباحي وفي مسائي موجود صحيح يا اذهب الى محل العمل نكد ارجع إلى البيت نكد أذهب إلى اخواني اصدقائي نكد ومن قال لك ان نكد هذا الشيء هناك انت منكد ولكن تعيش مطمئنا تعيش هادئا ايه يعني ليس يعني تعيش مطمئنا تنام في بيتك تذهب تاكل متى تريد الاكل وتشرب متى تريد الشرب هناك ناس يريدون الشربه في وقت لا يجدون ماء حتى ماء يعني اي ماء لا يجده يريد طعاما في وقت لا يجد من يطعمه لا يجد حتى من يعطيه 50 قرشا او ربع جنيه ليشتري به خمسه ارغفه لا يجد تفهم أنت, إذن انت في نعمه انت تمشي وتروح وت وتأمن لا تخشى ان طائره تصيبك بضربة بقنبلة بكذا بك هناك ناس في بلاد ينامون ولا يامنون انهم هم نائمون تاتي طائرات تضرب او يستاخذون كل صبح على الغاره أو يهاجمهم ناس صحيح الم يكن الناس هكذا اليس الناس الآن حالتهم هكذا اليس كذلك انت الان محرر غيرك مسجون ها في الخارج محزون غيرك في الداخل مسجون فانت في نعمه ولو اخذك الله الله اعلم بما عندك من السوء والفساد ظاهرا وباطنا السوء والفساد قد يكون في الظاهر اعمال في الجوارح في وقد يكون هناك فساد في الباطن في القلب حقد حسد عجب كبر سوء ظن فساد عقد فساد اعتقاد في ولو في بعض الجوانب ولو في بعض الامور حب اعداء الله أو بعض اعداء الله بغض بعض اولياء الله حب من لا يحبه الله وما لا يحبه الله وبغض من لا يحبه الله وما لا يحبه الله هذه كلها بلايا ورزايا في القلب نعم لا بد أن يرتبط بها الظاهر لا بد ان تكون مؤثره في الظاهر لكن مهما حاولت أن تنافق وان تظهر خلاف ما تبطن فالله يعلم وتكون ذنوبا عليك وتكون مسجله عليك ولا يخفى على الله شيء منك ولا من غيرك فيما اسر وفيما أظهر مما اسره ومما اظهر اذا الواجب الحذر والواجب التبليغ كل انسان يبلغ من حوله ويجتهد في بذل الدعوه وبذل التوجيه لمن حوله من المتخلفين ومن المتكاسلين ومن المقصرين في الصلاة وغيرها من حقوق الله وحقوق عباده وحق عباده لعل الله أن يهديهم باسبابه قال وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع وقد ذهب جمع من أهل العلم إلا أن من تركها تهاونا وان لم يجحد وجوبها يدخل كفرا اكبر بهذه الآيات والاحاديث التي سبق ذكرها ولو قال انه يؤمن بوجوبها إذا تركها التهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب وقد عصى ربه معصية عظيمه فيكفر بذلك في أصح قول الى العلماء والمساله محل خلاف بين اهل العلم من اهل السنه والجماعه بياوام الادله ومنها قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر ما قال من جحد وجوبها بل من تركها فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ما قال اذا جحد وجوبها فالرسول عليه الصلاه والسلام طبعا هنا بعض اهل العلم قال لا الترك هنا يعني الجاحد واستدل بقول الله تعالى ذاكرا عن يوسف عليه السلام اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون فهذا لم يكن تركا فقط لعباداتهم الظاهريه انما كان تركا لماذا هنا قال لا هذا الترك للمله فالترك للمله يعني ترك اعتقادية ولا يقاس به ترك عمل يكون بالجوارح معما يعني بحث في الدليل من هنا ومن هنا لا يعني لا نحتاج الان أن نخوض في تفاصيل الكلام يطول والادله كثيره استدل بها كل من الفريقين يعني من الذين قالوا بكفر تارك الصلاه تهاونا والذين قالوا بعدم كفره وان كفره كفر أصغر فرسول عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم افصح الناس عليه الصلاه والسلام فهو افصح الناس وهو اعلم الناس يستطيع ان يقول إذا تركها جاحدا لها واذا جحد وجوبها لا ينع من هذه الكلمه التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال هؤلاء فلما اطلق عليه الصلاه والسلام كفره فقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر هنا يمكن أن يقال من جهتي القائلين بعدم كفره الكفره ذكروا يقولون فمن تركها فقد كفر يعني أنها تكون وسيلة إلى الكفر الذي ترك الصلاه لم يعد بينه وبين أن يكفر شيء المرحله التالية أن يكفر فالذي يترك الصلاه صار ماذا صار إلى هذا في الواقع مشاهد من الـ من الذي تجده ينصرهم النصارى أو يلحق مع الملحدين أو يذهب مع الذاهبين ذاك تارك الصلاه الذي ترك هذا العقد دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافرا كفرا أكبر نسال الله العافية اذا يدل على ان مجرد الترك والتعمد يكون كافرا بكفرا اكبر ويكون رده وردة او مجرد, مجرد الترك والتعمد ردة عن الإسلام وردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك ولا يجوز للمره المسلمة بعد ذلك أن تبقى معه حتى يرجع الى الله ويتوب اليه فقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الاعمال تركه كفر غير الصلاه هذا الاثر فيه بحث من جهة الاسناد ومن جهة المد هذا الاثر فيه بحث يطول من جهة الاسناد ومن جهه المد والشيخ ربيع حفظه الله تعالى بحث حوله البحث حوله يمكن أن تراجعوه يعني في نهايه او خلاصه هذا البحث ان الاثر بهذا اللفظ لا يثبت خلاصة البحث أن الاثر بهذا اللفظ ليس يثبت فذكر انهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر ولم يقول بشرط أن ينكر وجوبه طبعا هذا الكلام من الشيخ فيه بحث لا قل يعني هو مردود جزما أو هو مقبول جزما قل فيه بحث يفصل في محله بشرط لكن لا يتهم من قال بعدم كفر تارك الصلاه بالارجاء ولا يتهم من قال بكفر تارك الصلاه بالخروج انا وجدنا من الظالين من يتهم هكذا ومن يتهم هكذا بشرط نعم يج... اما من قال إنها غير واجبه فهذا اذا ولم يقول بشرط انكره وجبها وجحد وجوبها اما من قال إنها غير واجبه فهذا كافر عند جميع كفرا أكبر وإذا قال انها غير واجبه فقد كفر عند جميع اهل العلم ولو صلى مع الناس متى جحد الوجوبه كفر اجماعا هنا في الصحيفه السابقة مصطفى يقول ان كنت فلما اطلق هي فلما اطلق عليه الصلاه والسلام كفره فقال العدو دل ذلك على كفر طيب اذا يقول هكذا لو جحد وجوب الزكاه او وجوب صوم رمضان او جحد وجوب الحج مع الاستطاعه كفر اجماع نسال الله العافية فكذا لو قال ان الزنا حلال أو الخمر حلال أو اللواط حلال أو العقوق حلال أو الربا حلال كفر باجماع المسلمين نسال الله العافية لانه استحل ما حرمه الله لكن اذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه فان صر على جحد الوجوب كفر اجماعا كما تقدم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ناقض وانا المسائل كتاب الصلاه المساله الاولى الصلاه هي الركن الأعظم بعد الشهادتين الصلاه هي الركن الاعظم بعد الشهادتين فمن حفظها حفظ دينة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع المساله الثانيه ذهب جمع من اهل العلم الى ان من تركها تهاونا وان لم يجحد وجوبها يدخل كفرا اكبر ومتى جحد الوجوبه كفر اجماعا وهكذا لو جحد وجوبه الزكاه او صوم رمضان او الحج مع الاستطاعه كفر اجماعا مساله المساله الثالثه لو قال ان الزنا حلال او الخمر حلال كفر باجماع المسلمين لكن إذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه فان صر على جحد الوجوب فان صر فان صر كفر اجماعا لانه استحل ما حرمه الله او ناخذ هذه الفتوى التاليه من الافتاء بها سائلة تقول إن له ابنا لا يصلي نسال الله تعالى ان يجعل ابنائنا وبناتنا وذرارينا من المصلين والمتقين والا يجعل فيهم كافرا ولا فاسقا ولا مبتدعا سائلة تقول إن له ابنا لا يصلي وقد نصحته وهددته ولم يبال عمره ستة عشرة سنه تقول إنها تنصحه وهو يستهزئ بها وفي بعض الأحيان يصلي ويعود طبعا هنا في كثير من الأحيان يكون في هذا تقصير من الاسره من الاصل صحيح ولكن ليس في كل الأحيان نوح عليه الصلاة والسلام ابنه كان كافرا هل كان هذا بسبب تقصيره ها قصر في تربيته لا وفي بعض الاحيان يصلي ويعود ويقول إن الشيطان يوسوس فوق راسه بالفعل طبعا تارك الصلاة يتمكن تمكن منه الشياطين تمكنا عظيما وتستمر منهم مثل هذه العبارات وتقول إنني مستجيرة بالله ثم بكم تنقذوني مما انا فيه وتقودوني وتقودونني إلى الصواب وما العمل لارمله لا حول لها ولا قوه الا بالله ثم تريد العون منكم وجزاكم الله عنها خير الجزاء فالجواب هذا الولد الذي ليس يواظب على الصلاه الواجب ونصيحته وتوجيهه إلى الخير وبعضه وتحذيره من غضب الله قال الله جل وعلا في حق اهل النار ما سلثتكم في سقر قالوا اننا من المصلين هذا اول شيء لم نكن من المصلين فترك الصلاة من اعظم الأسباب في دخول النار لأن تركها كفر أكبر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه واله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فالصلاه لها شأن عظيم وهي عمود الإسلام وهي الفارقه بين المسلم والكافر فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يؤدي الصلاة في وقتها وهو محمور بها قبل ان يبلغ الحلم حتى يعتادها ويتمرن عليها كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذلك الفتيات اما من بلغ فيجب عليه أن يصلي وإذا تأخر عن الصلاه وجب أن يستتاب فان تاب والا وجب على ولي الامر قتله لأن الصلاة أمرها عظيم وهي الركن الثاني من اركان الإسلام فعليك أيتها طبعا الذي يقتله ولي الأمر ليس احد من الناس فعليك ايتها الاخت في الله أن تنصحي ولدك وان تجتهدي في توجيهه للخير وتحذيره من مغبه عمله السيئ فان اصرف وتبرئ منه وطب منه الخروج عنك والبعد عنك حتى لا يضرك امره وحتى لا تحل به العقوبه وهو عندك فيجب عليه أن ينصاع لامرك وان يتقي الله عز وجل وان يطيع امره سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اداء الصلاة طبعا أنت لا تكن هاجرا لولدك معرضا عنه مقصرا في تربيته تاركا له في الشوارع مضيعا له ثم تاتي مره واحده ولد صل امم طيب ثم لا تجده لم يصلي اذهب في الشارع لاثالث مره اخرى ويقول لا هذا شتو الشيخ النباز باز هذا هذا الانسان ان حق لاجد لا وماذا ما ما فيه ويي بعضنا يريد أن يتخلص من اولاده حتى لا يتحمل نفقاتهم ولا ازعاجهم ولا كذا صحيح هناك ازعاج وهناك نفقات وهناك تكاليف طويله ده يتخلص ارميه في الشارع وان يتقي الله عز وجل وان يطيع امره سبحانه وامر رسوله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاه فإذا لم يفعل واصر على عناده وكفره فإن الواجب عليك هجره وكراهيه لقائه والتمعر في وجهه بالكراهه والغضب عليه ورفع أمره إلى ولي الأمر طبعا هنا انتبه لان الشيخ يتكلم الكلام خصوصا عندما يوجد ماذا ولي الأمر يرفع اليه تارك الصلاه فهموا هذا انتبه في أي اطار ان حتى ثلاثه تقيس الشخص ناخذ اولاده الى بلاد كفر وضيعهم هناك ثم ابنه يقول لابنه صل فيقول له انو صل فلا يخرج خارج البيت يذهب مع الايش مع الصائعين والضائعين في الحواري وفي اللا صحيح تقولوا الحواري الحواري هناك في البلاد نعم في بلاد الكفر حواري في بلاد الكفار حواري وفي وفي امريكا وفي فرنسا وفي كذا مناطق شعبيه من اسوا المناطق دينا ودنيا اليس كذلك اخواتنا يصدقونني لعل اليس كذلك في, في في في في في امريكا وانجلترا وفرنسا ومناطق شعبيه وفيها اللصوص وقطاع الطرق والحراميه والسيئون من اسوا ما يكون لعل لعل يوجد في بعض تلك البلاد ما لا تتصوره هنا في مصر ابدا قد تعلمني هونك يذهب ويكون مع هؤلاء هو ضيعه اوله ثم ضيعه ثانيه هذا ابوه أو امه طيب ورفع امره الى ولي الامر عليك مع هذا أن تأمر من له شأن من اقاربك كابيك او اخيك الكبير او اعمامه او اخواله أن يوجهوه وينصحوه ان يؤدبوه اذا استطاعوا لعل ظه ان يهديه باسبابك ما عد دعائه بالصلاح والهدايه في صلاتك وغيرها باني هديه الله ويلهمه الرشد ويعيده من شر نفسه وشر الشيطان ومن جلساء السوء اصلحه الله وجزاك عنه خيرات والله ولي التوفيق هنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على انفسكم لا تدعوا على اولادكم لا تدعوا على اموالكم فادعوا لابنك ما كان سيء ادعوا له. ادعو له لا تدعوا عليه اليوم كان ناس من بعض اقاربي يشتكون فساد أحد الأبناء يقولون ندعو عليه قلت لهم له يكفيه ما فيه تدعون عليه يزداد يزيد الأمر عنده يعني يبتليه الله بالسوء فوق ما هو فيه يكفيه ما فيه ادعوا لعل الله يخفف الشر عنه لان حقيقه تدعون عليه هو تقولون صائع وضائع وسي و تدعون عليه ماذا ها قد يزدادوا من الله بعدا إنسان لا يكون فقط هكذا في لحظات الغضب يسارع بالدعاء لا ينظر ويدعو الإنسان بالشر يدعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا اقراوا تفسير هذه الايه فلا تتسرع بالدعاء في وقت الغضب تنظر وتامل ما الذي ينبغي حتى مع اخوانك انا الان اخم ضايقني لا اتسرع في وقت الغضب بان ادعو عليه دعاء ربما فيه اسم ربما فيه اعتداء ربما فيه أمر لا يرضاه الله اذا انا انتظر واتمهل حتى ادعو دعاء يرضي الله العلي اذا هدات اجد انني بدلا من ان ادعو عليه ادعو له صحيح ادعو له ما مصلحتك في أن يعذب اخوك في الدنيا او في الاخره تريد هذا تحبوا هذا أن يعذب اخوكم في الدنيا او في الاخره بارك الله فيك فال انسان لما يكون غاضبا لا يتعجل في الدعاء يدعو بالخير يدعو بالخير ولا تدعو على نفسك بارك الله الحمد لله رب العالمين